بسم الله الرحمن الرحيم بنا ويخواي بخشن مهربان والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا سوين بأسباني تاودر كده پرمين انتون پرميك و سوين بأقر هالجرسينا ران لبرد بنالي سميان وَاسْوَن بَاسْطَانِي هِرِش بَرَان لَبَيَانِيَانْدَا بَأَثَر نَبِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا كَبَوْتَفُتُوز هَلْدَسْتَيَنَن وَبَوْتَفُتُوز وَخُوَانْدَ كَن بَنَاوَ رَاسْتِي كُومَلِي دُجْمَنْدَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ بَارَاسْتِي وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد وبيجمان خيل سر أمناس فاسيا شياطه إنسان بوخش ويستي مال دنيا زور بجيرة أ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور د ئاە ناازانی کاتێک کە مردردوی ناگۆڕەکان زیند وکررانەوە و ئااشرابوو هەرچی رازی نادڵە بە بمە edil لە بێگومان